وكان هذا الدرس بعد مغرب الثلاثاء الرابع والثالث الخامس والعشرين من شهر جماده ا ل آ خ ر ة للعام الثامن والعشرين من بعد اربعمائه الف من ا ل ه ج ر ة وما زلنا نتحدث عن ا ل ش ف ا ع ة ا ق ر أ علينا و ا ل إ ي م ا ن ب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما ا ح ت ر ق و ص ا ر و ا فحما فيضمر بهم ل ى نهر على باب ا ل ج ن ة كما جاء في ا ل أ ث ر كيف شاء الله وكما شاء إ ن م ا هو ا ل إ ي م ا ن به والتصديق به、لا. تكلمنا في الدرس السابق عن أ ن و ا ع الشفاعه إنكم وذكرنا بعض أ د ل ة هذه ا ل أ ن و ا ع واليوم إ ن شاء الله تعالى نتم ما قد ب د أ ن ا ه فكنا قد ذكرنا ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على ا ل ش ف ا ع ة العظمى وما هي الشفاعه ة العظمة ما ي العظمى ش ف ا ة ا ل ع هذا بعد ذلك هذا حصل ما هو المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل و أ ن الخلائق أ ج م ع ي ن يلجئون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم نعم صالة نعم لكن هو المقصود بالشفاعه العظمى ابتداء هو ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ربه ك أ ن يفصل بين العباد、نعم. نحن قلنا ان ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في, الصح في الصحيحين وفي السنن والمسانيد بعد أ ن ذكر لجوء الناس إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء من أ و ل ي العزم إ ل ى آ د م ثم إ ل ى نوح ثم إ ل ى إ ب ر ا ه ي م ثم إ ل ى موسى ثم إ ل ى عيسى عليهم جميعا ا ل ص ل ا ة والسلام فجاءوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ن ا لها ثم ذهب فسجد تحت العرش و ا س ت أ ذ ن على ربه ف أ ذ ن ل ه على ما جاء في حديث ابي ه ر ي ر ة وكذلك حديث أ ن س في الصحيحين ف أ ز ن الله عز وجل له في ا ل ش ف ا ع ة فهنا عند هذه ا ل ن ق ط ة كما قال الذهبي ك أ ن ه حدث نوع تحول أ و اختصار فانتقل م ب ا ش ر ة من ش ف ا ع ة الموقف إ ل ى ا ل ش ف ا ع ة في أ ه ل الكبائر أ و إ ل ى ا ل ش ف ا ع ة في من يدخل ا ل ج ن ة من هذه ا ل أ م ة بغير حساب فهذا الاختصار و التحول يعني كما يعني قلنا هو قد يكون من تصرف بعض الرواه أ و أ ن ه يعني ا س ت غ ن ى عن ذكر يعني ت ت م ت ا ل أ م ر ب أ ن ه معلوم ب أ ن ه ل م تتم ا ل ش ف ا ع ة في اهل الجنه, أن الجنة او في أ ص ح ا ب الكبائر من هذه ا ل أ م ة أ و من غيرها من الموحدين إ ل ا اذا تم الفصل بين العباد كما استغني عن ذكر تتمه هذا ا ل أ م ر بما ذكر بعد ذلك فالشاهد الشفاعة يعني أن الشفاعة في اهل الموقف هي ث ا ب ت ة بلا شك أ ن ه صلى الله عليه وآله وسلم قد اختص بهذه ا ل ش ف ا ع ة من دون ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وهي ا ل ش ف ا ع ة العظمى والمقام المحمود الذي ابعثه الله عز وجل ومن أ ي ض ا من أ ن و ا ع ا ل ش ف ا ع ة التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه هو أ و ل من يشفع في أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن يدخلوا ا ل ج ن ة بل هو أ و ل من يفتح له باب ا ل ج ن ة كما أ خ ر ج هذا الامام مسلم في صحيحه من طريق المختار ا بن فلفل هكذا اسم الراوي عن انس رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انا أ و ل شفيع في ا ل ج ن ة أ ن انا أول ل شفيع في ا ج ة و أ ن أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء تبعا و أ ي ض ا في ر و ا ي ة قال صلى الله عليه وآله وسلم أ ن ا أ و ل من يفتح له باب ا ل ج ن ة وفي روايه ث ا ب ت عن أ ن س أ ي ض ا في مسلم أ ن ه صلى الله عليه وآله وسلم قال آ ت ي ف أ س ت ف ت ح باب ا ل ج ن ة فيقول الخازن من أ ن ت ف أ ق و ل محمد فيقول بك أ م ر ت أ لا أ ف ت ح ل أ ح د قبلك ت فهذه أ ي ض ا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و... وايضا من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ه ا م ة في هذا الباب التي تتعلق ب ا ل ش ف ا ع ة في أ ص ح ا ب الكبائر ولم نذكره في الدرس الماضي نحن ن ا ذ ك ر ن ا ف ي ا ل د ر س الماضي حديثين عن الجهنمين ي م ن ي ذ ك ر ل ن ا هذين الحديثين عن الجهنمين ي هم هل هو يعني مختصر لاي سمعه ن حديث ا ل طويل ة <تصفيق> <تصفيق> نعم لا لا لا هذا الذي أنت ذكرته هو حديث أنت تذكر ا ل ر و ا ي ة أخرى نحن ل خ ب ر ي وهي ر و ا ي ة حديث أ ب ي سعيد الخبري وايضا في ا ل ص ح ي ح ي ولكن فيها أ ن هذا كان بعد شفاعه ا ل م ل ا ئ ك ة والمؤمنين نحن نريد نحن ذكرناها المحتصرة الرواية التي وكلا الحديثين أ خ ر ج ه م ا البخاري ا ل أ و ل أ خ ر ج ه من حديث أ ن س رضي الله عنه نعم وجاء فيه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يخرج النار ناس من النار. فيدخلون ا ل ج ن ة ويقال لهم الجهنميين وجاء بنحوي من حديث عمران بن حوسين وكلا الحديثين تفرغ ب إ خ ر ا ج ه م ا البخاري وذكرهما في كتاب الرقاق لا. تحت باب ص ف ة ا ل ج ن ة والنار وفي لفظ حديث أ ن س أ ن ه قال صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار بعدما ي ص ي ب ه م سفع السفع و أ ث ر النار ا ل أ ث ر الذي يكون عليه من م عذاب النار فيدخلون ا ل ج ن ة فيسميهم أ ه ل ا ل ج ن ة الجهنميين وثم حديث, حديث ثالث أ ي ض ا ذكر فيه الجهنميون وما أ خ ر ج ه الامام مسلم في صحيحه عن يزيد, وبإسناده عن يزيد الفقير الله قال اعجبني ل ل قال ه راي أ رأي ي من ل خ و ا ر ج ج ع ب ن رأي من راي أ ي ل خ و ا ماذا؟ آراء ر رأي رأي, رأي. آه نعم مفرد آراء. رأي ر ج أعجبني أعجبني نعم نعم من آه الخوارج فخرجت في نفر أ و في ع د ة نريد الحجه فقلنا نحج ثم نخرج على الناس فمررنا ب ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا بجابر بن عبد الله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 الم يقل الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين منها وقال كلما أ ر ا د و ا ان يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها فنعم فقال جابر رضي الله عنهما الم تقرا ا ل ق ر آ ن قال بلى قال أ ل م ت ق ر أ المقام المحمود الذي يبعثه الله م ح م د صلى الله عليه وسلم فذاك المقام المحمود حيث يخرج الله اقواما من النار ثم يدخلهم ا ل ج ن ة فيقال لهم الجهنميين وجاء أ ي ض ا في ت ت م ة ا ل ر و ا ي ة ف أ خ ذ جابر ينعت الصراط ومرور الناس عليه ثم قال قال يزيد الفقير و أ خ ا ف أ ن لاكون لا أ أ ح ف ظ ذاك غير أ ن ه أ ي جابر قد زعم أ ن قوما يخرجون من النار ك أ ن ه م عيدان السماس ة ورحمة بارك الله فيكم ان قوم يخرجون من النار ك أ ن ه م عيدان السماسم فيلقون في نهر يسمى بنهر الحياه فينبتون فيه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فما والله ما خرج منا أ ح د إ ل ا رجل واحد ففي هذا الحديث ا ل ع ب ر ة للشباب المتحمس في هذا القرن وفي هذا الزمان من الذين يعني جهلوا ا ل س ن ة وخرجوا خلف أ ق و ا م من ا ل ج ه ا ل أ ف ت و ه م بغير علم وسلكوا سبيل الخوارج و أ خ ذ و ه م في هذه المظاهرات وفي هذه الاعتصامات و ا ل ا خ ت ي ا ل ا ت إ ل ى آ خ ر سبل الخوارج فما أ ح و ج هؤلاء إ ل ى م ع ر ف ة هذا الحديث وكيف كان فقه أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابر يعني يحدث ع ن ي ي بحديث ا ل ج ه ن م ي ن هذا في ا ل م د ي ن ة في الوقت الذي ظهر فيه الخوارج و أ خ ذ و ا يعني يحدثون الفتن في شتى بلاد الإسلام في شتى بحجة بالرايه ة ن ف س التي ا ا ر ف ع خوارج هذا العصر إ ن الحكم إ ل ا لله هي ا ل ر ا ي ة نفسها ما تغيرت كما قال علي بن ابي طالب في الحديث الذي أ خ ر ج ه مسلم ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل بلا شك إ ن الحكم إ ل ا لله ولكن ليس هكذا تورد ا ل إ ب ل اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد ا ل ا ب ل فكان جابر يحدث ب هذا الحديث وقد اشتدت م ع ر ة الخوارج و أ خ ذ و ا ايضا يطعنون في مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ويطعنون في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يطعنوا الخوارج العصريون في العلماء الذين هم ب ق ي ة السلف والذين هم اتباع السلف ص الصالح كما كان يطعن أ ج د ا د ه م من الخوارج في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا بالاتهامات نفسها تقريبا أ و بقريب منها فجابر يحدث بهذا ا ل ح د ي والخوارج كانوا يعدون الثورات و ا ل ا خ ت ي ا ل ا ت للخروج عليه على امراء بني أ م ي ة لحجه أ ي ض ا أ ن الحاكم ظالم و أ ن ه ب د أ يحكم بغير ما ن ز ل الله ف نحن نريد إ ق ا م ة حكم الله ونريد إ ق ا م ة العدل هو, هو المنطق نفسه لم يتغير والحجه ا ل ا ل و ا ه ي ة ك ل م ة حق اريد بها باطل ف... فكان ا ل ص ح ا ب ة كان هذا هو سبيل سبيله في الوقت الذي خرج فيه الخوارج بل أ ت و ا الى ا ل م د ي ن ة وجلسوا عند س ا ر ي ة جابر وسمعوه يحدث بحديث الجهنميين فرجع ق ا ل ف ا منهم الرجع من ومن لم يرجع استكبر وركب ه ر أ س ه مثلما يصنع ا ل آ ن بعض ه ل ا الشباب هداهم الله إ ذ ا حدثتهم بمثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث اتهموك بانك مرجئ ها؟ إنك من المرجئه م و ك أنك عميل للحكام و أ ن ك تحدث بهذه ا ل أ ح ا د ي ث إ ر ض ارضاء ء إ ل أ ص ح ا ب الكبائر و إ ر ض ا ء للحكام هكذا قالوا مسلمة اتهموا أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس بالجديد بارك الله فيك. بل اتهموا النبي صلى الله الخويسرة الخوارج الخوارج ليس بل صلى عليه وسلم جد هو رأس فيك جد هو ذو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم فقال له اعدل يا محمد فانك لا تعدل وكذلك هؤلاء قالوا للصحابه وقالوا للعلماء الذين هم ورثوا الانبياء اعدلوا فانكم لم تعدلوا ويعني نرجو سلكوا فيه الذين فنحن الشاب بارك الله فيه. فنحن نرجو لهؤلاء الشباب الذين سلكوا سبيل الخوارج في هذا العصر. ان يعني يهديهم ي الله م س ل م ا هدا يزيد الفقير هذا راوي هذا الحديث عن جابر وهدا سبحانه أ ص ح ا ب ه والذين معه وكذلك الذين ناظروا م ن عباس من الخوارج وهداهم, وهداهم الله على ي د ي ابن عباس ف ن س أ ل ا ن يهدي ع ل ى الشباب وليس ا ل أ م ر ببعيد ولكن هؤلاء يعلمهم ولن يجدوا هذا إ ل ا إ ذ ا ابتعدوا عن دعاه ا ل ف ت ن ة ودعاه السوء والذين خانوا الحق والذين ابتعدوا بالشباب عن سبيل السلف <تصفيق> وسلكوا بهم سبيل الخوارج وزين لهم هذا السبيل تحت ر ا ي ة الجهاد وخدعوهم عندما قدموا لهم رؤوس الخوارج على أنهم هم <تصفيق> هم العظماء المجاهدون أ س في ف ف الوقت الذي ينفخ فيه هؤلاء في رؤوس الخوارج أ م ث ا ل أ س ا م ه بن لادن و امثال سيد قطب امثال حسن البنا نفسه يغمزون ويطعرون أ ح ا ا ن ي ب ص ر ا ح ة في رؤوس أ ه ل العلم الذين هم على سبيل الصحابه فيمجدون اسامه بن ل ا د وسيد قب ويقولون هؤلاء هم المجاهدون ها؟ وفي الوقت نفسه يتهمون العلماء ب أ ن ه م أ ن ه مرجئه ة و أ ن م ع م ل ا ء الحكام و أ ن ه م ليس لهم إ ل ا الكتب و أ ن ه م لا يعرفون شهرها الفقه الواقع مثلما اتهموا ابن عمر رضي الله عنه واتهموا جابرا رضي الله عنه ف ا ل أ م ر ليس بجديد فكما اتهم ا ل ص ح ا ب ة واتهم ل السلف كذلك يتهم من يسير على سبيله ؤ ل ا ء فانا نعم الله مستعانه فهذه عبره وهذا, وهذا فارق واضح بين اهل الاثر واهله و أ ه ل البدع السلفي ا ل أ ث ر ي هو الذي يتبع ا ل أ ث ر وان إ ن خ ل ف هواه إ خالف عقله و أ م ا المبتدع وصاحب الهوى ف إ ن ه يتبع ما يتعصب له من ا ل ر أ ي و إ ن جاء الحديث بخلاف ر أ ي ه ف إ ن ه ي ت أ و ل الحديث من أ ج ل أ ن يوافق الحديث ر أ ي ه م <تصفيق> هذه س م ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كلما جاءهم الحق قالوا إ ن وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ك و إ ن ه على آ ث ا ر ه م مقتدون نحن وجدنا مشايخنا على خلاف ما تقول أ ن ت مشايخ ا ل ص ح و ة ا ل م ز ع و م ة ه القصاص و أ د ع ي ا ء ع ل م ما قالوا لنا هذا الكلام هذا ا ل كلام غريب ما سمعناه من قبل فيتبعون أ ه و ا ء ه م ويردون أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم فنعوذ أ ا بالله من, من حل هؤلاء و أ ي ض ا من أ ن و ا ع ا ل ش ف ا ع ة ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه ي أ ب ي طالب نعم ف أ خ ر ج البخاري ومسلم من حديث أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما سئل عن أ ب ي طالب فقال يعني هل نفعت عمك ابا طالب فقال إ ن ي أ ر ج و الله أ ن ينفعه بشفاعته فيخرج إ ل ى ض خ ض ا ح من النار ا ل ض خ ض ا ح هو الماء القليل أ و قيل هو للموضع اليسير و أ ي ض اخرج أ ا ل إ م ا م مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أ خ ف او أ ه و ن أ ه ل النار عذابا أ ب و طالب له اعلان من النار يغلي منهما دماغه هذا أ ه و ن أ ه ل ا ل ن ا ر فما بالك ب أ ش د أ ه ل ا ل ن ا ر نسال الله ا ل ع ف ي و ا ل ع ا ف ي ث حديث, حديث ابن عباس أ خ ر ج ه مسلم نعم و أ ي ض ا أ خ ر ج ا ل إ م ا م ا ل مسلم من حديث العباس انه قال يا رسول الله إ ن أ ب ا طالب كان يحوطك ويغضب لك أ ف ن ف ع ه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم وجدته في غمرات من النار اخرجته الى ضحضاح فهذه ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها أ ي ض ا عن ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ ن ه يشفع في واحد من أ ه ل النار أ ن يخفف الله عنه العذاب وهذا لا يكون إ ل ا ل أ ب ي طالب فقط وهذه ا ل ش ف ا ع ة لم تخرجه من النار ولكن هذه ا ل ش ف ا ع ة خففت عنه العذاب فقط وهذا بسبب نصرته ل د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يحارب د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم التي السلف الصالح ويحارب أهلها من العلماء من طلبة العلم من أهل الأهواء والبدع طلبة أهل على على دعوة ومن فإنه جرء من من شئ على, نعم على شفا جرف هار إ ل ا أ ن يتغمده الله برحمته فهذا نذير ل أ ه ل البدع والاهواء أ ن يتقوا الله عز وجل فانهم متوعدون بالحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينفعهم مشايخهم هؤلاء ف إ ن ه م يتبراون منهم يوم ا ل ق ي ا م ة كما ي ت ب ر أ المسيح عليه السلام من الذين اتبعوه بالباطل ن س أ ل الله العافيه وايضا من الشفعات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ا ع ة في رفع الدرجات أ خ ر ج البخاري في صحيحه و أ ي ض ا الامام مسلم من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن ه قال أ ر س ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غ ز و ة حنين أ ب ا عامر وعم أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي على جيش إ ل ى أ و ط ا س فلقي أ ب و عامر دريد ا بن ا ل ص ن الصمة فحدث بينهما قتال ونصر الله عز وجل أ ب ا عامر وقتل دريت ثم حدث أ ن خرج أ ب و موسى مع أ ب ي عامر في غ ز و ة أ خ ر ى ف طوعن ابو عامر بسهم حتى أ ش ر ف ه عليه على الموت فقال أ ب و عامر ا ل أ ب ي موسى أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي فلما عاد أ ب و موسى إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه بخبر أ ب ي عامر و أ ن ه قد قتل و أ ن ه قال له او طلب منه أ ن يستغفر له فدعا ر ف ف ع الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء ف ت و ض أ ورفع يديه ثم قال اللهم ا خ ف ر ل أ ب ي عامر ثم رفع يديه حتى بدا ض ي ا ض ابطيه فقال اللهم فوق اجعله فوق خلقك من الناس يوم القيامه ة ا ل ل م اجعله فقال و خلقك من ن ابو س يوم القيامة فقال أ موسى ادعو لي يا رسول الله واستغفر لي فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لعبد الله ا ل ن قيس اللهم ادخله مدخلا كريما ي ودعاء م القيامة و النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ايضا اخرج مع الامام مسلم من حديث أ م سلمه رضي الله عنه أ ن ه لما توفي أ ب و سلمه زوجها دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد شقى بصره ف أ غ م ض ه ثم قال إ ن الروح إ ذ ا قبض تبعه البصر إ ن الروح إ ذ ا قبض تبعه البصر فضج ناس من أ ه ل ه فقال لا تدعو إ ل ا بخير إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر ل أ ب ي سلمه وارفع, وارفع درجته في المهديين و خ ل ف ه في عاقبه في الغابرين اللهم اغفر الله ل أ ب ي سلمه و ر ف ع درجات درجاته في المهديين هذا دليل على, على شفعته ا صلى الله عليه وسلم في أ ب ي س ل م أ ن ترفع درجاته في الجنه ة و خ ل ف في في عقبيه في الغابرين و ا خ ف ر لنا وله يا رب العالمين استخر نعم و أ ف س ح له في قبره ونور له فيه فهذه شفعات النبي صلى الله عليه وسلم وكما المعتزلة قلنا إن المعتزلة لم تثبت من أ ن و ا ع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا هذه ا ل ش ف ا ع ة ا ل أ خ ي ر ة فقط و أ ي ض ا قد أ ذ ن الله سبحانه وتعالى ل ب ق ي ة النبيين وكذلك ل ل م ل ا ئ ك ة ولبعض المؤمنين في بعض أ ن و ا ع هذه الشفاعه ة فأزن ل م في أن يشفعوا أن في أ ص ح ا ب الكبائر والعصاه من الموحدين أ ن يخرجوا من النار و أ ن يدخلوا ا ل ج ن ة ف ا ل ش ف ا ع ة في أ ص ح ا ب الكبائر من أ ه ل النار أو من ا لا ذ ي ن د خ ل و النار لا تختصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آ ل ه و فقط بل هي تكون ايضا ً ل ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولبعض المؤمنين وكذلك ل ل م ل ا ئ ك ة ومن ا ل أ د ل ة على هذا ما أ خ ر ج ه البخاري ومسلم من حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل وفيه إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم ما يحدث وفيه ب ع ض ما اثبات بعض ما يحدث من أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة ومن المرور على ا ل س ر ا ط ثم في آ خ ر ه انه صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> اذا خلص المؤمنون من النار فما أ ن ت م ب أ ش د م ج ا د ل ة منهم من أ ح د ك م يجادل صاحبه في الدنيا على حق له من مجادلتهم لربهم في إ خ و ا ن ه م الذين دخلوا ا ل ن ا ر فيقولون ربنا إ ن إ خ و ا ن ن ا كانوا, يص كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون وقد يدخل النار ف... فيقول الله سبحانه لهم اذهبوا فمن عرفتم منهم فاخرجوهم من النار فيذهبون الى النار وقد اكلت النار منهم أكلت ولكن ابقت صورهم ومواضع السجود منهم <تصفيق> فيعرفونهم بصورهم التي لم ت أ ك ل ه ا النار فيخرجونهم فيقول الله سبحانه و أ خ ر ج و ا من النار من كان في قلبه وزن دينار من ا ل إ ي م ا ن فيخرجون منها من يخرجون ثم يعودون فيشفعون الى ربهم ر ة أ خ ر ى <تصفيق> فيقول سبحانه اذهبوا ف أ خ ر ج و ا من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الامام فيذهبون ف ي خ ر ج و ن ثم يعودون م ر ة أ خ ر ى حتى يخرجوا من النار من كان في قلبه وزن او مثقال ذ ر ة من الامام فهذه شفاعه للمؤمنين بخلاف ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بخلاف ش ف ا ع ة الملائكه أ ي ض اخرج أ الامام أ ح م د في م س ن د ي ا ل حديث أ ب ي امامه رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال يخرج الله من النار بشفاعه يا رجل من أ م ت ي أ ك ث ر من ربيعه ومضر ربيعه ومضر هما قبيلتان ف... الله سبحانه وتعالى ي أ ذ ن برجل من هذه ا ل أ م ة أ ن يشفع في بعض الموحدين الذين دخلوا النار في... فيخرج الله بشفعته ا من النار من هؤلاء الموحدين أ ك ث ر من ربيعه أ و أ ك ث ر من مضر、نعم. وهما يعني من القبائل أ و قبيلتان من القبائل ا ل ع ظ ي م ة من العرب、نعم. وهذا الحديث قد جاء من طرق أ و له شواهد ع د ي د ة في بعضها ضعف ويعني أ ص ح اسناد جاء الطرق في هذه الطرق نعم هو ما, ما اخرجه أ ح م د بسند ا صحيح على شرط مسلم من طريق عبد الله بن شقيق من ثقات التابعين انه قال جلست إ ل ى ر ا ه نعم أ ن ا رابع في إ ل ي ا ء فقال أ ح د ه م سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن ا ل ج ن ة ل ش ف ا ع ة رجل من أ م ت ي أ ك ث ر من بني تميم قلنا يا سواك يا رسول الله قال نعم أ و قال سواي、فأزي. فهذا أ ص ح الطرق وله شواهد أ خ ر ى ع د ي د ة يصح بمجموعه في هذه ش ف ا ع ة أ ي ض ا ل أ ح د المؤمنين و أ ي ض ا من الشفاعات التي ثبتت في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ش ف ا ع ة التي يجعلها الله سبحانه لبعض ا ل أ ط ف ا ل من هذه ا ل أ أو م ة ا ر م ن المسلمين الذين صغار ماتوا قبل ب ل خ س ن ا ل ا ح ت ل ا م قبل أ ن يكلفوا فانهم يشفعون في آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م كما أ خ ر ج هذا ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من حديث أو م ن طريق أ ب ي حسان أ ن ه قال لابي ه ر ي ر ة قد مات لي ابنان فما أ ن ت ف محدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفف بي عني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول صغارهم د ع ا م ي س اهل ا ل ج ن ة صغارهم اي صغار المؤمنين د ع ا م ي س بالدال بفتح الدال دعا ميص س وفي آخره اهل د دَعَ مِيْس أ الجنه ة دَعَ مِيْس وابن س بضم و عموس هذه ا أو ذ هي ه د و ي ب ة ص غ ي ر ة تعيش في الماء لا تخرج من الماء أ ب د ابدا د و ي ة و ي ب ة د و ي ب ة تصغير دابه د و ي ب ة يعني تصغير دابة تصغير تصغير ك ل م ة دابه <تصغير> د و ي ب ة ص غ ي ر ة تعيش في الماء لا تخرج من الماء فكانه صلى الله عليه وسلم شبه صغار أ ه ل ا ل ج ن ة من المؤمنين بهذه الدويبة كذلك التي تعيش في الماء لا الماء تعيش في تخرج من الماء كذلك هؤلاء الصغار يعيشون في ا ل ج ن ة لا ي خ ر ج و ن منها فقال صغارهم ضعاميس أ ه ل ا ل ج ن ة ف ي أ ت ي أ ح د ه م أ ب ا ه ف ي أ خ ذ بيديه أو قال بثوبه وفي روايه بيده كما ي أ خ ذ أ ح د ك م بصنفه أو ب ص ن ف ثوب صاحبه <تصفيق> فلا, فلا يتناهى ن ه يدخله ي حتى ل ا ج ة أو ف ل ي ت ن ا في ر و ا ي ة حتى يدخله ا ل ج ن ة فهذه ش ف ا ع ة صغار المؤمنين في آ ب ا ئ ه م وامهاتهم والكلام يعني في أ م ر ا ل ش ف ا ع ة يطول ونحن يعني حاولنا أ ن نذكر أ ه م ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت في هذا الباب وأصحوها. أصح... نعم. أصحها. وهذه أ ص ح ا و ن ك ر أ ص ح ا يعني س م ة أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر أ ن ه م إ ذ ا تكلموا في باب من الابواب وخصوصا في أ ب و ا ب الاعتقاد لا يتكلمون الا ب ا ل أ ح ا د ي ث والاثار لا يتكلمون بالاراء والقصص وهذه يعني سمه ف ا ر ق ة بين أ ه ل العلم وبين أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر من السلفيين وبين المتحزبين ل أ ه و ا ئ ه م خصوصا من الذين سلفوا منهج القصص الذين يسمون بالقصاص أ ن ك تجد أ ن ا ل أ غ ل ب على كلام هؤلاء القصص لا يذكرون ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ا قليلا و إ ن ذكروا ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر فيذكرونها و ي ت أ و ل و ن بعضها بارائهم و أ ه و ا ئ ه م م خ ا ل ف ة لأصول أ م ل ا ل س ن ة ف ه لاصول سبيل ل اهل ل لا, لا يعني كلامنا م يعني ذ ا أننا ق و أنهم خ ا ل ف و ا ا ل س ن ة في كل شيء كل لا م ا يوجد مبتدع على وجه ا ل أ ر ض خالف ا ل س ن ة في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة ولكنهم قد يخالفون أصولاً أو بعض الاصول أ ص و و ل ب م خ ل لبعض ل ف ت ه هذه م ا أ وكذلك سواء أو الدعوة يخرجون الذي بهذا بمخالفتهم للمنهج العام الذي عليه السلف الصالح سواء في الاعتقاد أو في الدعوة فإنهم يخرجون بهذا عن سبيل السلف الصالح فإنهم في في عن فنحن نرجو يعني من ط ل ب ة العلم أ ن يتبينوا هذا حتى يتعلموا أ و حتى يشعروا بالفارق بين العلماء الربانيين وبين غيرهم ف إ ن ك إ ن وجدت العالم أ و ا ل د ا ع ي ة يحدثك ب ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر ويتتبع ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث فاعلم أ ن ه اعلى الطريق كما قال هذا ن ع محمد م المسيرين وغيره أ ن ت على الطريق ما دمت, ما دمت على ا ل أ ث ر نعم ونختم كلامنا عن ا ل ش ف ا ع ة ب أ ن ن ا نقول من الذين يحرمون ا ل ش ف ا ع ة يوم ا ل ق ي ا م ة اللعانين الذين صار اللعن س م ة لهم يلعنون الناس كما أ خ ر ج هذا ا ل إ م ا م المسلم في صحيحه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أ ب ي الضرداء أ ن ه قال صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ل ع ن ي ن لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن الذين نعم يكثرون ا ل ل ع ن ة وما أ ك ث ر ه م في هذا الزمان يقرمون من أ ن يشفعوا في أ ح د إ ن ماتوا على التوحيد ف إ ن كانوا يعني من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والتوحيد وماتوا على هذه المعصيه ة معصية من اللعن والإكثار إ ن ف م من القيمة لا لا شفائي لا يكونون يشفعون يشفعون في أحد لا يشفعون لا يشفعون يعني يحرمون من أ ن يشفعوا في أ ح د لئ ان كانوا على وعلى التوحيد م ا ت و على التوحيد نعم يدخلون في ع م ت أ ص ح ا ب الكبائر فهذه م و ع ظ ة وذكرى لمن يكسرون من لعن الدين بالخصوص اللعن صار فتجد أن يعني كان هو ك ل م ة د ا ر ج ة على الثنتهم لا يستطيعون أ ن يستغنوا عن هذه الكلمه لا في الصباح ومساء ا ل يلعنون بلفزهم الدارجة يلعن يقولون كما قال الشيخ ينعن من نونين ينعن دينك. لا يفقهم يقولون إلا الله يفقهم منه كما وسيمين من من رحم ابن دينك دينك ينعن نونين ينعن أو ولذلك العلماء ماذا سب الدين ايش يدخل اللعنة هذا من اللعنه ذ ا اللعنة من طبعًا. طبعًا. طبعًا. طبعا هو ه يقول يلعن يلعن العلماء قد ف ص ل و ا في هذا الباب فكما قال ا ل ع ل ا م ة ابن غسيمين رحمه الله <تصفيق> إ ن كثيرا ً من العامه ة يعني خصوصاً الذين يطلقون خصوصاً ذ ا ا لا ل ف ظ ل ذ يقصدون أنا ذكرته الآن لا ذكرته ي في الغالب دين ا ل إ س ل ا م ولكنهم يقصدون دين الشخص الذي يلعنونه ما معنى دين الشخص؟ يعني يقصدون أخلاق أو خلق هذا الشخص فهم يقولون يعني خصوصاً إذا غضبوا يعني دين يقصدون يقولون خلق الغالب أو فهم فهم هذا عند الغضب إ ذ ا غاضب من هذا الشخص بالخصوص إ ذ ا فعل معهم شيئا ً يخالف ايه هواهم مثلا ً فيلعنونه إ اه وين عن دينك هكذا يقولون يقصدون بدينه إ ي ش يقصدون خلقه أن خ ل ق هذا مخالف للدين الحق فيلعنون خلق هذا الرجل لا يلعنون دين ا ل إ س ل ا م هذا الغالب على الحال أ و على حال ك ث ي ر ة من ا ل ع ا م ة كما قال العلامه ا إ ن ه ص ي م ي ن لذلك لا يجوز أ ب د ا إ ط ل ا ق التكفير على هؤلاء هكذا بالجمله إ ل ا إ ذ ا صرح برفض دين ا ل إ س ل ا م و أ ق ي م ت عليه حفظاً خلاف لا فهموا هذا لأن المسألة هذا د ق ي التصريح ق ة ب د ي ن ا ل ل إ س ا م الذي يصرح بسبب أو ب اللعنه على دين الاسلام إ س ل م يقول دين لعنة طلاع على ا إ مثلاً الإسلام مثلاً لعنة طلاع على مثلاً. هذا بلا شك هذا كفر أ ك ب ر ولكن نحن لا نكفر معينا إ ل ا إ ذ ا اقمنا عليه الحجه أن بيّننا قولة وكذلك كهذا كفر وكذلك له ليش أن أنه أحيانا هذه الكلمة وقد هذه الكلامة وصل الى حد ا ل إ غ ل ا ق في الغضب فهذا قد يعذر وعليها ان يتوب إ ل ى الله عز وجل ولكن الذين يطلقون القول يطلقون لفظة دينها كذا ولا يحددون ولا يقصدون ولكن الذين لفظة لدين الإسلام هؤلاء الغالب لا الإسلام كذا كما يعني دينها بينا دين أن يبين أيضاً غيره في يجب لهم ويبين له أ ن هذه ك ب ي ر ة وذنب أ ن ه ا عظيم ع ل ي ه ان يتوب إ ل ى الله من هذا الذنب وكذلك يبين أ و ينبغي ع ي ي ن على الحاكم أ ن يعذر, يعذر هؤلاء و أ ن يجلدهم ع ن ي ي على هذه ا ل ف ع ل ة او على هذه ا ل م ق و ل ة فنسال أ ن يهدي أ و ل ا د ا ل أ م ر في هذه البلاد وفي غيرها ويوفقهم إ ل ى إ ق ا م ة مثل هذه الحدود ولان يوفقهم إ ل ى تعظيم دين الله وحفظ إ ل ى هذا الدين ونحن يعني نلمس الخير في بعض من ولاهم الله ا ل أ م ر ف إ ن ه ان كانت له س ل ط ة ف إ ن ه ان وجد من يفعل هذا أ م ا م ه وهذا ر أ ي ن ا ه ف إ ن ه بالفعل ي ع ز ر هذا الخائن وقد يضع يضعوه في السجن وهذا موجود, موجود فيه فيه الخير وفيه الشر الخير موجود والشر موجود ف ن س أ ل ا ل ل ن يثبت أ ص ح ا ب ه هذا الخير على ما هم عليه و أ ن يسدد خطاه و أ ن يوفق من يعني خالف السبيل إ ل ى سبيل أ ه ل الحق و اظن أ ذ ا ن ا ل أ ش ا ر ه و بهذا نختم الكلام على الشفاعه وان شاء الله درس التوحيد يعني بعد لبعض ا ل أ ذ ا ن إ ن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم